ألم تروا أن الله تخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطناه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ التَّعْلِيمِ وَمَن يُسلِمُ وَجَهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فقد استمتك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوه إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ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 ولو أنما في الأرض من شجرة أقلم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقتكم ولا بعتكم إلا كنفس واحدة إن الله سميعا بصير